وَالَّذِينَ قَاتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ وَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ قَدَامَكُمْ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 ان لهم اذا جاءتهم ذكراهم فعلموا انه لا اله الا الله واستغفر لدنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سوره فاذا انزلت سوره محكمه وذكر فيها القتال رايت رايت الذين في قلوبهم مرض ينظرون اليك نظرا موشيا عليهم من الموت فاولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتموا إن توليتموا أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك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 لهم. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض نمر والله يعلم أسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسفط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرضنا لن يخرج الله أضوانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم وَلَ تَارِفََّهُم فيِي لَحْنٍ قَوول واللَّهُ يَعلَمُ عَعمالَكُمْ وَلَ نَبْلُ وَالَّكُمْ حتىََّ نَعَلَمَ الْ المُجاهدِين منكم والصابرين ونبلو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 السلم وأنتم العلون والله معكم ولن يتركموا أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يوتكم أجوركم ولا يسألكم اسألكموها فيحكم تبخل ويخرج ضالكم ها انتم ها اولائي تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يدخل ومن يبخل فان ما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم